Wa arsalna s mana alaihim dararoh, wajalna al anharat jirih min tahtihim, faahlekna huu b dzunubihim, faahlekna huu b dzunubihim, wa ashalna min badihim kurnan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 قُل لِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ قُل لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۖ لَا يَجْمَعُ بَيْنَكُمْ إِلَّا الْقِيَامَةِ ۚ نَرِيبٌ فِيهِ ۗ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Walauh mana sekali di malam dan siang, dan Dia Maha Sempurna. Kalau orang lain Allah, Dia mengambil wali, Dia mengatur langit dan bumi, Dia memberi makan dan tidak memberi Walau tak kuna min al Mushrikin. Kul Inni aku takut in gafir Tu Rabbi azab yom yang agung. Mau yang serangnya yom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 قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأدرك به وما بلوا أإنكم لا تشهدون أن مع الله آلهة أخرى J Point untuk atas juyo. J 동rah bahis yang tidak j veces akan ke ayahu. J J It keeps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 Wahai mereka yang وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَيْ يَفْقَهُهُ وَفِي أَذَانِهِمْ وَقْرَطٌ وَإِنَّهُمْ لَيَرَوْكُمْ كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا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 قالوا بلا وربنا قَالَ فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَوِيْلَهُ حتى إذا جاءت ساعة بعثة، قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحمرون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون؟ وما الحياة الدنيا؟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 أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من مَا شَاءَ اللَّهُ يُضِلُّهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِن أَتاكُم عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ الله تدعون إن كنتم صادقين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 لا تضرعون، فلو لاء إجاههم بس لا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين له الشيطان ما كانوا يعملون.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 إنني ملك إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ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 وَكَذَلِكَ فَتَنَّا ضَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۚ هُوَ الَّذِي يَجْعَلُ اللَّيْلَ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 Aku telah dzalal tu, jika, dan, apa, aku dari kaum yang berbuat salah. Katakanlah, aku berada di antara jalan Tuhan, dan kamu berbohong يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به نقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو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 انظر كيف نصرّف الآيات لعلّهم يفقهون وكذّب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون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 إذ هدى الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحابه يدعونه إلى الهداة لنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين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 نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووَهَبْنَا لَهُ إسحاق ويعقوب كُلٌّ هَدَيْنَا ونُوحٌ هَدَيْنَا مِنْ قَبْلٍ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 فَإِنَّكُمْ لَهُمْ أَوْلَىٰ أَنْتُمْ مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ لَهُمْ أَوْلَىٰ أَنْتُمْ مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ لَهُمْ أَوْلَىٰ أَنْتُمْ مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ لَهُمْ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 Kulillah, lalu mereka dalam kegelisahan bermain. Dan ini adalah kitab yang kami turunkan untukmu, yang sebelumnya telah diuruskan oleh orang-orang yang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 لله ولو تروا اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطون ايديهم اخرجوا انفسكم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 وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظهوركم وما نرى معكم Takut-takut, terpisah antara kamu dan terabaikan kamu, apa yang kamu inginkan. Allah mengatur bumi dan langit. Dia menghidupkan yang mati dan menghidupkan yang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 وَفَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُذَكِّرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ وَإِذْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ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 لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها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 dan menghormati oleh orang-orang. Jika Allah berhormat, dan menghormati oleh mereka yang berhormat, dan menghormati oleh mereka yang berhormat. Jangan berhormat الله فيسب الله عدو بغير علم فذلك زي لنا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم يرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون Wa aku sumu bilahe jehd aimanim la ijaathum ayatul la yuminul nabha. Qul inna ma al ayatul allah. Wa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 هم يجهلون، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحين بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا.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 بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلون مما ذكر رسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا مضطرتم إليه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 كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ جُئنَا لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا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 Seyusib الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صبره للإسلام وَمَن يُرِد أَيُّ طلَهُ يَجْعَل صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرْجًا كَأَنَّمَا يُصْعَبُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمٌ وَدَفَعْتَ الصَّلْمَ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَكَّرُونَ لَهُمْ دَاعِرُ السَّلَامِ عَدَّ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا شَرَّ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا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 وما ذرأ من الحرس والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله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 ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرش حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم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 dan khasirah yang kau kalahkan, anak mereka bersifat berwirigilmu, dan mereka mengharamkan apa yang Allah beri mereka sebagai fitrah kepada Allah. Dan mereka tersesat معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه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 قُل اَذْكُرَيْنِ حَرَّمَ أَمٌّ أُنثَيَيْنِ أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ أُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ اَذْكَرَيْنِ حَرَّمَ أم اشتملت عليه أرحام أم كنتم شهداء إذ وصاكم اللَّهُ أَن تَقْرَبُوهَا مِن دُونِ مَا يُؤْذَنُ لَكُمْ ۖ أَن تَقْرَبُوهَا هُوَ أَن تَقْرَبُوهَا فَمَن أَضْلَمُ مِمَّن افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إلَيَّ مُحَرَّمَ مَن عَلَى طَعْمٍ يَطْعَمُهُ إلا أن يكون ميتة أو دم مسحُواح أو دم مسحُواحا أو لحم خنزير فإنَّه رجس أو فسق أهلا لغير الله به فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي قُور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 Karena itu, kafirlahlah mereka yang sebelum mereka, sampai mereka berhenti. Katakanlah, "Hai orang-orang yang beriman, dari ilmu itu, kamu akan keluar dari sini. Tidak ada البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم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 وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بنقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ان تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى قَافَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُونَ لَوْ أَنَّ أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا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 ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شياعا لاست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون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 الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبنواكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم